اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلامٌ عليكم كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ 118. ومتاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 119. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَا أَتَّبِعُكُمْ وَإَاكُم قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ உலி கதபு மயஸ்தி சு قُصَّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والله اعلم بالظالمين وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله ويعلم ما في البر والبحر